موسوعه النابلسي للعلوم ر ا ف ا س ل ا ى و ه و ب ا س م ا ق ا ل أ ع ل ى ثم د ن الحسنى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 موسوعه النابلسي يغشى ما, يغشى ما للعلوم الاسلاميه طغى ن آ ا ت ر ب اسماء ل ك ب ر ر أ ف الله الحسنى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 وذلك م ب ل غ ه م من ا ل ع ل م إ ن ر ب ك هو أ ع ل م بمن ضل عن س ب ي ل ه وهو أ ع ل م و ل ه م ا ل م ا ا في س ل ا أساؤوا م ا ي ا أجزي الذين أ ح س ن و ا ب النابلسي ح س ل و ا إ ل ا ع ل ل م م إن ر ب ا ل ا س ل ا ل م غ ف ر ة هو أ ع ل م بكم إذ أنشأكم من النابلسي أ أ ر ض وإذ ت م أ للعلوم ا و ا س ع ا ل م غ ف ر ة ه و أعلم أنشأكم بكم إذ أنشأكم م ن الأرض و إ ذ أنتم أجنة س و ن أ م ه ا ت ك م ف ل ا تزكوه ن ا ب ل س هو أ ع ل م ب م ن ا ت ق ى أ ف ل ا س ل ا م ي تولى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 إلى ل ربك ا م ن ت ه ى و أ ن ه ه و أضحك وأبكى أ و ن ه هو أ م النابلسي ت و أ للعلوم ا ل ا س ل ا م إ ذ ا ت م ن ا ن ع ل ي ه ا ل أ خ ر ى وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من من إ ن ه موسوعه ك أ النابلسي ل ل أ ه و فغشاها م الاسلاميه غ ا ذ ا نذير م ا ء ا ل ل ر ا ل أ و ل ى اسماء ل ل ل أ ز ف الله ز ف ة ي س ل الحسنى من دون ا ل ه أ ف موسوعه ن هذا الحديث ت ع ج ب ت ض ح ك و ن ا ت ب ك و ن أفمن ه ذ ا ا ل ح س ي للعلوم ج ن و و ت ض ح ك الاسلاميه تبكون وأنتم د و ا س م ا و الله ا ل ح س و ا